بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا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 طَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ طَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ فِي سَلَافِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلَ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ انهو جماله صفر ويل يوم اذ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يوم للمكذبين هذا اليوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه من ما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتلون